من زلزل زلزال الحرب يختطف الأنفاس يختطف الأنفاس حدثهم يا غضب الرب قد حدثهم يا غضب الرب قد جاء العباس قد جاء العب من زلزل زلزال الحرب يفتطف الانفاس يفتطف الانفاس عمي حدثهم يا غضب الرب قد جاء العباس قد جاء العباس إلى خادم الحسين شاعر الفصيح علي العسيل العاملي وشاعر الشعبي كرار عسيل الكربلاء <تصفيق> صيفون فيه سيفون هامات قد أمطر من الهي جالاذة خوفه لما كبار خوفه لما كبار <تصفيق> صيفون فيه سيفون مات قد أمطر منه الحي جالاذة خوفاً لما كبى خوفاً لما كبى إي صارت بدراً أخرى أمهل عادة خيبر قل حيدر وفا بلدها غضبة حيدر الله سبحان رب اللي خلق عباس وبهيئة علي سبحان رب اللي خلق عباس وبهيئة الله أقوى بشفرايا وزلزلة يرضو الطفوف وتزلزلي رب اللي خلق عباس على القلب والرأس على راس منظلیا جاء جان خاويه انصروا لما كرا فلق فلق البحار موسى يا عجادا خاويه صاروا لما كرا فلق الجيش فظنوا موسى فلق البحار موسى, موسى فلق عصى موت سيفون يبدأ سحره يلقفهم في الدنيا يجعلهم في الأخرى <تصفيق> الله أول هي آخر هي صوفة عباس صف المعركة أول هي آخر هي <تصفيق> صوفة عباس صف المعركة فيصير <تصفيق> في تذابه بنفسكم للتالوكة أخذها سوفك عفا صف المحا الله الشرق يفر إلى الغرب <تصفيق> يخشى ذاك الباس قجاء <تصفيق> العب قول قول قجاء <تصفيق> من زلزلة <تصفيق> من زلزلة زلزلة العب زلزلة <تصفيق> أبو يليلة <تصفيق> إيه عزيمتي ابقاهم في عاري صمصام وعزيمتي ابقاهم في عاري بالغيره عيناه ترميهم كالنار ترميهم كالنار قدار جمل الشاطئ قاموس الاثاري لم تبخل كفاه في يمين ويساري يف بني <تصفيق> الله يسراح حاجت يمنيت والسيف يحكي ويا العالم يسراح وين الله وين رجلي ما وما يوصله ويا الخيب يسراح حاجت يمنيت <تصفيق> قلتهو الراية في الترب تدعو في الأرجاس قد جاء العباس الله قد جاء من زلزل سلسال الحبي يختطر في الأنفاس حدثهم حدثهم يا ربي قد جاء العباس وفي الوقت حد جاء العباس قد جاء العباس جاءنا ردو قدر خلف النخل حتى جاءنا ردو خلف النخل ما زالت صورته تأتي بعد القتل إن توقيضهم في خوفهم هم ابناء الذل وتقول لهم موتوا ما مات أب الفضل الله حتى ناردوه خدران خلف النخل ما زالت صورته تأتي بعد القتل تأتي بعد القتل توقيبهم في خوفهم أبناء الذل وتقول لهم موتوا ما ماتب الفضل ما ماتب الفضل عباس ميت وزي لم ترجفتي صليم جربت عباس ميت وزي لم ما طاحت بوقت لسا ترف بقوة عباس ميت وزي لم ترجفتي في الطف تنبي وتنادي في الناس قل من زلزلة من زلزلة سلزال الحق يختطف الأنفاص يختطف الأنفاص حدثهم